وعلى منهجه قال المؤلف أثابه الله قوله تعالى لإيلاف قريش إيلافهم رحله الشتاء والصيف اختلف في اللام في قوله لإيلاف قريش هل هي متعلقة بما قبلها وعلى أي معنى أم هي متعلقة بما بعدها وعلى أي معنى فمن قال متعلقه بما قبلها جعلها متعلقه بجعل في قوله فجعلهم كعصف ماكول لإيلاف قريش وتكون بمعنى لأجل إيلاف قريش أي يدوم لهم ويبقى تعظيم العرب إياهم لأنهم أهل حرم الله أو بمعنى إلى أي جعلنا العدو كعصف مأكول هزيمة له ونصرة لقريش وذلك نعمة عليهم إلى نعمة إيلافهم رحلة الشتاء والصيف ومن قال إنها متعلقة بما بعدها قال لإيلاف قريش إيلافهم أي الذي ألفوه أي بمثابة التقرير له ورتب عليه قوله فليعبدوا رب هذا البيت أي أثبته إليهم وحفظه لهم وهذا القول الأخير هو اختيار ابن جرير ورواه عن ابن عباس رضي الله عنهما ورد جواز القول الأول لأنه يلزمه فصل السورتين إحداهما عن الأخرى وقيل إنها للتعجب أيعجبوا في قريش حكاه القرطبي عن الكسائي والأخفش والقول الأول لغيره وروي أيضا عن ابن عباس وغيره واستدل بقراءة السورتين معا في الصلاة في ركعة واحدة أرأى بهما عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبأن السورتين في أبي بن كعب متصلتان ولا فصل بينهما وحكى القرطبي القولين ولم يرجح أحدهما ولا يبعد اعتبار الوجهين لأنه لا يعارض أحدهم الآخر وما اعترض به ابن جرير من أنه يلزم عليه اتصال السورتين فليس بلازم لأنه إن أراد اتصالهما في المعنى فالقرآن كله متصلة سوره معنى ألا ترى إلى فاتحة الكتاب وفيها قول الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم ثم جاءت سورة البقرة وفيها قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه وبعدها ذكر أوصافهم وقال أولئك على هدى من ربهم فأي ارتباط أقوى من هذا كأنه يقول الهدى الذي تطلبونه في هذا الكتاب فهو هدى للمتقين وإن أراد اتصالا حسا بعدم البسملة فنظيرها سورة براءة مع سورة الأنفال ولكن لا حاجة إلى ذلك لأن إجماع القراء على إثبات البسملة بينهما اللهم إلا مصحف أبي بن كعب رضي الله عنه وليس في هذين الوجهين وجه أرجح من وجه ولذا لم يرجح بينهما أحد من المفسرين سوى ابن جرير رحمه الله تعالى وصحة الوجهين أقوى وأعم في الامتنان وتعداد النعم والإيلاف قيل من التأليف إذ كانوا في رحلتيهم يألفون الملوك في الشام واليمن أو كانوا هم في أنفسهم مؤلفين ومجمعين وهو امتنان عليهم بهذا التجمع والتالف ولو سلط الله عليهم لفرقهم وشتتهم وانشدوا أبونا قصي كان يدعى مجمعا به جمع الله القبائل من فهري وقيل من الالف والتعود أي ألف الرحلتين فللإبقاء لهم على ما ألفوه وقريش قال أبو حيان علم على القبيلة وقيل أصلها من القرش وهو الاجتماع أو التكسب والجم وقيل من دابة البحر المسمات بالقرش وهي أخطر حيواناته وذلك مروي عن ابن عباس في جوابه لمعاوية رضي الله عنهما وأنشد قول الشاعر وقريش هي التي تسكن البحر بها سميت قريش قريشا تأكل الرث والسمين ولا تترك فيها لذي جناحين ريشا هكذا في البلاد حي قريش يأكلون البلاد أكلا كميشا ولهم آخر الزمان نبي يكثر القتل فيهم والخموشه وقوله جل وعلا رحلة الشتاء والصيف هو تفسير لإيلاث سواء على ما كانوا يؤالفون بين الملوك في تلك الرحلات أو ما كانوا يألفونه فيهما قوله تعالى فليعبدوا رب هذا البيت المراد بالبيت البيت الحرام كما جاء في دعوة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم وقوله تعالى الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بمثابة التعليل لموجب أمرهم بالعبادة لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي هيأ لهم هاتين الرحلتين اللتين كانتا سببا في تلك النعم عليهم فكان من واجبهم أن يشكروه على نعمه ويعبدوه وحده وتقدم للشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه بيان هذا المعنى عند قول الله تعالى أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم وساق النصوص بهذا المعنى بما أغنى عن إعادته قال المؤلف أذابه الله تنبيه في قوله تعالى فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ربط بين النعمة وموجبها كالربط بين السبب والمسبب ففيه بيان لموجب عبادة الله تعالى وحده وحقه في ذلك على عباده جميعا وليس خاصا بقريش وقال أثابه الله بعد ذلك تنبيه آخر في الجمع بين إطعامهم من جوع وامنهم من خوف فذلك نعمة عظمى لأن الإنسان لا ينعم ولا يسعد إلا بتحصيل النعمتين هاتين معا إذ لا عيش مع الجوع ولا أمن مع الخوف وتكمل النعمة باجتماعهما ولذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح معافا في بدنه آمنا في سربه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها وفي هذه السورة دليل على أن دعوة الأنبياء مستجابة لأن الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام دعا لأهل المسجد الحرام بقوله فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات وقال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك فأطعمهم الله من جوه وآمنهم من خوف وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته فلله مزيد الحمد والمنى أيها المستمعون الكرام كان هذا ما سمح لنا به وقت اللقاء ولنا بعده إن شاء الله لقاء قريب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته